بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلات والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهما بعد ما زلنا نتكلم عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في بداية الدعوة وكنا قد ذكرنا من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يرتب أمور المدينة فبنى المسجد وآخى بين المهاجرين والأنصار وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعقد العقود هذا وكما أن الله ابتلى المسلمين وامتحنهم بالمشركين في مكة ابتلاهم باليهود في المدينة كما ابتلى الله المسلمين في مكة بمشرك كوريشن ابتلاهم في المدينة باليهود ويهود المدينة كانوا على ثلاثة أقسام يهود بنو قينقاع ويهود بني القريضة ويهود بني النظير ثلاث فرق من فرق اليهود كانت تسكن في جنوب المدينة فإنهم أظهروا العداوة والبغضاء حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق عرفوا لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا أنه الحق وعرفوا أنه قد جاءهم بالحق من عند ربهم ولكنهم مع ذلك ماذا؟ كذبوا ولم يؤمنوا طبعا في الغالب ليسوا جميعا آمن بعضهم ولكنهم إجمالا لم يؤمنوا وأظهر الأعداء وتول الظضاء حسدا من عند أنفسهم من أجل الحسد أظهر الأعداء وتول على النبي صلى الله عليه وسلم وال穆سالمين من بعد ما تبين لهم أنه الحق بعد ما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق ولكنهم لم يؤمنوا وكانوا كان من شأن هؤلاء اليهود وهذا من أسباب ماذا هذا من أسباب إسلام العرب كان اليهود قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم يستفتحون على المشركين يستفتحون عليهم يعني يذكرون لهم أن الله يفتح لهم أن الله تعالى يرسل إليهم نبيا يفتح على يديه البلاد وأنهم سيقتلونه بعدما يتبعون هذا النبي سيقتلونهم قتل عاد وإيرب سيقتلون العرب وهكذا كان اليهود يخوفون العرب دائما كلما فاز العرب عليه يخبرونهم أن هذا زمان نبي قد أطل سنتبعهم وسنقتلكم قتل عاد وإيرب فكان العرب يخافون كانوا قبل مجيء رسول صلى الله عليه وسلم يستفتحون على المشركين من إذا شبت الحرب بين الفريقين إذا شبت يعني إذا اشتعلت إذا قامت الحرب بينهما كانوا يستفتحون يعني يذكرونه ويخبرونهم بنبي يبعث قد قرب زمانه هذا نبي سيبعث زمانه قريب فلما جاءهم النبي الذي كانوا يستفتحون به لما جاءهم النبي الذي عرفوه استعظم رؤساؤهم أن تكون النبوة في ولد إسماعي استكبر رؤساؤهم واستعظموا كيف يكون النبوة في غير ولد إسحاق نحن عرفنا أن إبراهيم عليه السلام دعا ربه وإذ إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إن جعلك للناس إماما الله سبحانه وقال لإبراهيم إني جعلك للناس إماما فقال إبراهيم عليه السلام يا ربي ومن زوجيتي لست أنا فقط وأولادي قال الله سبحانه لا ينال عهد الظالمين طيب لا ينال عهد الظالمين هذا العهد يكون للصالحين فقط ليس للظالمين لأن ليست أمة إبراهيم جميعا سيكونون على التوحيد كل أولاده ذريته لن يكونوا جميعا كذلك فقال إن هذا العهد للموحدين منهم فقط فجاء من ولدي إبراهيم عليه السلام إسماعيل وهو الولد الكبير من هاجر وهو أبو العرب وجاء من سارة إسحاق ومن وراء إسحاق جاء يعقوب ابن إسحاق ومن وراء يعقوب جاء الأصباق إثنى عشر ولدا يوسف وإخوته ومن الاثنين عشر ولدا جاءت الوصل أيضا بعد ذلك فما فكانت النبوات كانت النبوة كلها من ولد إسحاق ولم يأتي من ولد إسماعيل نبي حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وجاء من ولد إسماعيل فحسب اليهود العرب على ذلك أن النبي الخاتم جاء منهم وأنهم لم يأخذوا هذا الفضل ولهذا كذبوا واستعظموا أن تكون النبوة في ولد إسماعيل فكفروا بما أنزل الله بغيا بغيا يعني ظلما وهم يعلمون أنهم ظالمون ولكنهم كفروا بما أنزل الله سبحانه بغيا مع أنهم يرون أن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لم يأتي إلا مصدقا لما بين يديه من كتب الله التي أنزلها على من سبقه من المسلين، مع أنهم يعرفون أن النبي جاء مصدقا للكتب الموجودة هذه الكتب التي كانت بين أيديهم كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه القرآن بالاحكام فهي موافقة لما عندهم وبالتوحيد والأخبار التي هي موافقة في كتبهم لما عندهم ويعلمون أن هذا من عند الله ومع ذلك كذبوه مع أنهم يرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتي إلا مصدقا لما بين يديه من كتب الله التي أنزلها على من سبقه من المرسلين مبينا يعني يبين لهم ما أفسده التأويل منها يعني يبين له إلا ما حرفوه من كتبه وما أفسدوه بتأويله ولكنهم نبذوه وراغوه لهم ولكنهم مع ذلك لم يقبلوا ونبذوه يعني ألقوه ورموه خلف ظهورهم كأنهم لا يعلمون كأنهم لا يعلمون كأنهم لا يعلمون شيئا في الكتاب جاء في الأثار أن بعض اليهود لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سادة اليهود لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه ورأاه وعرفه عرفه بما هو عندهم بما هو عندهم في كتبهم من صفات النبي صلى الله عليه وسلم فرجع إلى أخيه حزينا فقال له أخوه أهو هو يعني هذا هو النبي الذي وجد في كتبنا قال نعم هو قال إذا ماذا نفعل؟ ما رأيك؟ ماذا سيكون؟ ما نيتك؟ قال عداوته ما بقيك يعني نعم هو ولكنني سأكون عدوا له إلى إلى النهاية، إلى ما بوحيد. لما كانت لما كانت غزوة بني كريضة، فإما وحكم على رؤساء على رؤسائها، الرؤساء بني كريضة بالقتل لنقدهم العهد. فإما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخيرهم بين الإسلام، كان يذكرهم بالله ويخيرهم بالإسلام قبل القتل. فمنهم من كان يسلم ومنهم من لم يسلم فلما جاء سيد من سادتهم قال له النبي صلى الله عليه وسلم تشهد أني رسول الله وأني على الحق قال تعلم ذلك قال نعم أعلم قال تشهد بذلك أني رسول الله وأن رسول الله أحصله إلى الناس كافة قال أموت على دين موسى ولا أؤمن بك يعني أبقى على دين موسى هو يعلم ذلك ولكن أبقى على دين موسى ولا أؤمن بك وقتل مشركا ولم يؤمن فهؤلاء كانوا يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم كذبوا ولما بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما أفسده تأويلهم تحريفهم وتغييرهم لكلام الله طيب لم يؤمنوا بذلك ولم يصدقوا به ونبذوا النبي صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ومما عابوه على الإسلام مما عابوا على الإسلام نسخ الأحكام نسخ الأحكام يعني بعض الأحكام التي أنزلت لمدة معينة ثم نسخت فكانوا يقولون إذا كان هذا الدين حقا من عند الله فما بال الأحكام تتبدل القبلة إلى بيت المقدس ثم تحولت إلى الكعبة ما هذا الحكم مثلا الخمر في أول الإسلام ليست حراما ثم قيدت بماذا بوقت الصلاة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة ثم حرمت طيب ما هذا لماذا كانت هكذا ثم هكذا ثم هكذا فكانوا ينتقدون على الإسلام ماذا النص وما دروا أن الإله القادر العليم يعلم ما يحتاجه الإنسان أكثر منهم ما عرفوا أن الله سبحانه يعلم ما في القلوب ويعلم أحوال الإنسان أكثر مما يعلمونه فالإنسان بطبيعته فالإنسان بطبيعته لا يحب أن يؤخذ قصراً أن يؤخذ فجأة فإذا كان الإنسان يشرب الخمر وهذا تلاحظون في بلادكم كثيرا من أسلم, من أسلم وكان شاربا للخمع من قبل مدمن لها متعودا عليها بعد الإسلام لا يستطيع أن يمتنع عنها فجأة لا يستطيع أن يتركها فجأة طرى الذين يستعملون المخدرات ومثل هذا عندما يذهبون إلى المستشفى للعلاج لا يمنعه الطبيب فجأة بل يعطيهم هذا ال مخدرة مرة ثانية ولكن بنسبة أقل ويعطيهم أدوية أخرى ثم بعد مدة يقلل ويقلل ويقلل حتى يتوقف عنها هذه طبيعة بشرية أن النفس مع الشهوات لا, لا تنقطع عن الشهوة فجأة بخلاف الأشياء الأخرى التي تتعلق بالعقائد فليس كذلك فالله سبحانه لم يحجم الخمر مباشرة بل اولا ضيق عليها قيدها فقال يسألونك عن الخمر والميس كل فيهما اسم كبير ومنافع للناس والعقل يدل على أن الشيء إذا كان فيه اسم كبير ومنفعة قليلة فإنه لا يستعمله لأن فيه الإثم الكبير وفيه الضرر الكبير والمنفعة القليلة ثم بقي الأمر هكذا وقتا ثم انتقل لا تقرؤوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون لا تذهب إلى الصلاة في حال السكر وقف بعضهم يصلي قال قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون فأنزل الله لا تقرؤوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون أنت لا تدري ماذا تقول في حال السكر فإذا ضيق على الخمر أكثر فإن الذي يشرب الخمر عند الظهر لا يستطيع أن يدخل إلى العصر وهو, وهو منتبه لأنه ما زال في السكر وإن شرب بعد العصر يأتيهم المغرب، فإذا لا يجوز أو لا يستطيع أن يشرب بعد الظهر ولا بعد العصر ولا بعد المغرب متى يشرب إذا بعد العشاء مثلا إذا ضيق على الخمر حتى أصفحت تشرب ليلا مثلا فقط ثم قال الله تعالى بعد ذلك إنما القمر والميسر والأنصاب والأزلام رجص من عمل الشيطان فاجتنبوه اجتنبوه تماما اتركوه تماما إذا حرمت القمر شيئا فشيئا لم تمنع من أول الأمر ولا ضيف عليها شيئا فشيئا ثم حرمت وهذا من حكمة الله سبحانه أنه خلق الإنسان ويعلمه ما توسوس به نفسه يعلم طبيعة الإنسان فالإنسان بطبعه يميل إلى التركي يميل إلى الانتقال من شيء إلى شيء فإن لو كنا لزيد قم في الليل عشرين ركعة لم يقم ولكن لو كنا له قم ركعتين صلي, صلي لله في الليل ركعتين فقط فإن صلى ركعتين وقلنا بعد ذلك لو زدت ركعتين لكان خير لك فيصلي ركعتين ثم ركعتين وهو بعد ذلك يفكر لو زدت إلى ستة يكون أفضل ويسمع أن عملا يصلي ثمانيا فيقول سأزيد ويسمع كذا أفهمني فطبيعة الإنسان أنه يحب التقدم الطلاب يدخلون المركز في مستوى التمهيدي في مستوى الأول وإذا أخبروا أنهم سيظلون سنة وقليلا يدرسون لثلاثة عشر مستوى لا تقبل نفوسه ولكنه عندما يصل إلى المستوى الثالث الرابع يريد الخامس هو فقط ثم بعد الخامس يقول أتقدم إلى المستوى الثالث ثم بعد المستوى العاشر يقول بقي ثلاثة مستويات فقط هذه طبيعة هذه طبيعة البشر والله خلق الناس على هذا فالنسخ في الإسلام طبيعي جدا لأن الله سبحانه في باب الشهوات كان يحجمها قليلا بقليل حتى نصل إلى النهاية. وهذا معنى قول المصنف إنه يعني إن الإنسان ميال بطبيعته يعني بطبيعته يميل إلى الترقي إلى الترقق إلى الترقق يعني إلى الارتفاع من درجة إلى درجة. والنبي صلى الله عليه وسلم وجد بدء بدء يعني في أول الأمر ك هذا التعبير باذئ بئن يعني في بداية الأمر وجد النبي صلى الله عليه وسلم بين جماعة وجد النبي صلى الله عليه وسلم باذئ بئن بين جماعة من العرب نعم وجد النبي في البداية بين بين جماعة من العرب أميين هؤلاء العرب كانوا أميين ليسوا على شيء من الاعتقادات الإلهية. هؤلاء لم يكونوا على شيء من المعتقدات الإلهية منضبطة فكانت الحكمة داعية لأن يكون التشريع لهم على التدريج كان من الحكمة أن تأتيهم الشريعة على التدريج يعني درجة بعد درجة لا تأتيهم الشريعة فجأة بل تكون شيئا فشيئا لأنه لو حرم الله عليهم شرب الخمر مثلا من أول الأمر وأكل جبا من أول الأمر وأمرهم بالصلاة والزكاة وهكذا إلى آخر الأوامر والمناهي التي جاء بها الشرع الإسلامي لما أجابه أحد من هؤلاء النافرة قلوبهم هؤلاء أصلا قلوبهم بعيدة إذا قلنا يا فلان يا أبا تشهد الله لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويجب عليك خمس صلوات يوميا، ولا بد أن تصوم شهرا في السنة، وأن تدفع من مالك زكاة قدرها كذا، وأن تدفع من إبلك زكاة قدرها كذا، وأن تحج البيت في كل عام مرة، ولا يجوز لك كذا، ولا يجوز الخمر، ولا يجوز الجبا، ولا يقول هذه هذا كثير جدا، فهمنا هذه أحكام كثيرة لا يستطيعها أحد، خاصة وهو من البداية مكذب، فهمنا. أما إذا أسلم الإنسان أما إذا دعوناه إلى الإسلام نحن ندعوه إلى ماذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أجسل معادا إلى اليمن قال فليكن أول ما, فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقط أدعو إلى هذا فقط فإن هم أجابوا إذا قالوا نعم وفقنا وشهدوا فأعلمهم أن الله سبحانه افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فقط لا تكلموا عن غير هذا فإن هو أجاب لذلك إن وافقوا إن قبلوا فانتقل إلى مستوى الثالث فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقراءهم هذه زكاة تؤخذ من الغني وتعود إلى الفقير فإن فهذا هو التدرج في الدعوة يسلم رجل جديدا ونحن نراه مسكينا فما بالنا أن نخبره بأحكام الزكاة وما الذي يجب في البقر وما الذي يجب في الغنم وما حكم زكاة الذهب هو مسكين لا يملك شيئا فاطرق مسألة الزكاة إلى أن يأتي وقتها عندما يملك مالا وعندما يحتاج إلى الزكاة سنتكلم عنها لا يملك شيئا فنتكلم عن الحج ونتكلم عن كذا نحن بقي إلى شهر رمضان ستة أشهر لا نكلمه الآن عن الصوم سيأتي وقته ولكن نكلمه الآن فيما هو فيه من التوحيد هذه سنة الله في خلقه أن يأخذ الناس درجة بدرجة خطوة بخطوة فكانت الحكمة داعية لأن يكون التشريع لهم على التدريج التحليم يكون درجة بعد درجة لأن الله لو حرم عليهم شرب الخمر وأكل جبا وأمرهم بالصلاة والزكاة وهكذا إلى آخر الأوامل والمناهي التي جاء بها الشرع الإسلامي لو أن الله فعل كل هذا فجاء لما أجابه أحد من هؤلاء نافرة قلوبهم نفرت القلوب نفرت يعني هربت هذه قلوب هاربة اسلام لا تقبل التوحيد بسهولة فكيف نضيق عليها بمثل هذا؟ المختلفة أهوائهم كانت أهوائهم كانت شهواتهم مختلفة الذين كانوا منغمسين في كثير من الأضاليل كانوا غارقين منغمسين يعني غارقين في كثير من الضلاب هؤلاء قبل الإسلام ليس عندهم حرام من أراد الخمر شرب ليس عنده ما يمنعه من أراد الزنا ذهب ليس عنده ما يمنعه من أراد أن يأكل مال غيره حمل سلاحه وذهب ليس عنده ما يمنعه من دينه فهؤلاء عندما تمنعهم من هذا فجأة يجدون أنفسهم مقيدين. فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر شيئا فشيئا فإن جاءهم به شيئا فشيئا حتى روضت عقولهم. روضت يعني تدربت من الرياضة تعرف الحصان يأخذونه من الصحراء يمسكونه من الصحراء فإذا رادوا ركوبه لم يقبل وإذا به يغضب ويتحرك بشدة فهم يعودونه على هذا شيئا فشيئا أولا يحبسونه في مكان يربطونه ويطعمونه ويعودونه على الوقوف على الثبوت ثانيا يضعون على ظهره شيئا ليس رجلا شيئا من ال وهو يغضب أولا ويتحرك كثيرا وشيئا فشيئا يتعود عليه ثم ينتقلون وهكذا فهؤلاء هذه نفوس لا وهذا معنى ريابة هذه نفوس لم تتعود على هذا فنحن لا نأخذهم فجأة نأخذهم خطوة بخطوة نعم مثل ما جاءت الرجل المسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال دلني على عمل لا أسأل لا أسأل فيه أحدا غيرك أو جاء في روايات دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة فإن المفروضة وتؤدي تقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الصلاة المفروضة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا فقال هل علي غيرها هذه الخمسة هل علي غير ذلك قال النبي لا إلا أن تتطوع يعني إلا إذا أردت نافلة أردت سنة إلا أن تتطوع فهذا النبي صلى الله عليه وسلم محدد له الواجبات ثم ترك الباب مفتوحا قال إذا أردت أن تتطوع إذا أردت أن تزيد إذا أردت أن تؤدي شيئا زائدا لنفسك عند الله فهذا الباب مفتوح وهكذا تكون الدعوة قال المصنف قال بعد ذلك لو نحن نصوم إلى هذا يعني في هذا الزمان نعم هذا صحيح صحيح يا أخي نحن قلنا المسائل العقدية ليس فيها درجات الذي يعبد عشرين صنما لا نقول لو تعبد عشرة أصنام ثم تعبد خمسة ليس هكذا مسائل العقيدة مسائل واحدة طيب نترك هذا ننتقل إلى هذا قولا واحدا هذه مسائل العقدية أما المسائل الأخرى الشرعية التي هي تتعلق بشهوات النفس فنأخذها شيئا فشيئا. طيب نأمره أولا بالصلاة هي أوكد الواجبات أو أوجب الواجبات بعد الشهادتين. نأمره بالصلاة. طيب وهي خمس صلوات. لا نكلمه عن قيام الليل. لا نكلمه عن الطوائف. لا نكلمه عن الخسوف والكسوف والعيدين. نأمره بالصلوات الخمس. فان صلى الصلاوات الخمس، طيب نقول له إن أردت أن يعني يكون حالك أفضل إن أردت أن تتقدم فهناك سنن قبل الصلاة وسنن بعدها طيب هذا فيه حماية وحفظ للصلاوات فإذا مر عليه الزمان وجاء شهر رمضان كلمناه عن الصوم وأن الصوم فرض الله في كذا وكذا وحكمه كذا ونبينه فإذا جاء وقت الحج وله مال يحج كلمناه عنه ثم ولا نذكر عليه من أول الأمر بالأصول الثلاثة وبالقواعد الأربعة وبحفظ الأربعين النووية وبدراسة الفكر الحنبلي وب... ليس هذا من البداية هذا يأتي شيئا فشيئا والإنسان يتعلم بالتعلم فهمنا؟ وإذا كثرت الأحكام ضيع بعضها بعضا فهذا من حسن الدعوة في باب ماذا؟ في باب الشهوات في باب الشرائع ليس في باب العقائد العقيدة ليست هكذا العقيدة إما هنا وإما هنا واضح بخلاف هذا فهذا يأتي شيئا فشيئا جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر شيئا فشيئا حتى روضت عقولهم تمغنت وتعودت عقولهم على مثل هذا وهذبت نفوسهم أصبحت نفوسهم مهذبه لينة طائعة لهذا وكانت الأحكام لا ينزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم إلا عقب الحوادث التي تقصدها كانت تحدث الحادث يحدث شيء فيسأل الصحابة ما حكم هذا الشيء فتنزل الآيات مبينة هذا الحكم فيما الحوادث كانت غزوة بدر فانزل الله تعالى ما يكون فيها كانت طحٌ كان كانت المسائل المختلفة كما قلنا من قرأ أعبد ما تعبدون فأنزل الله لا تطربوا الصلاة وأنتم سكارا فكلما حدثت حادثة نزل من القرآن ما يصوب وما يلتب الأمر فيها وهذا أكثر ماذا؟ هذا أكثر تأثيرا في النفوس عندما تأتي الآيات في الوقت المناسب في الوقت الذي يحتاج الناس فيه إليها هذا الأكثر ليكون التأثير في النفوس أشد ولكن اليهود أرادوا غل يد الخدرة عن أن تفعل إلا ما يشتهم اليهود يريدون تقييد اليد تقييد الغل هو ربط إلى العنق ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك يعني مربوطة ولا تبسطها كل البسط اليهود يريدون إلها على حسب عقولهم اليهود يريدون إلها ينزل الكتب كما يريدونهم ليس كما كما يريد الإله سبحانه يريدون الها يرسل رسلا كما يريدون هم نريد رسولا من بني إسحاق من أولاد إسحاق لا من بني إسماعيل ونريد كتابا بهذا الشكل ليس بهذا الشكل هذا الأمر ليس لهم هم يريدون غل يد القدرة يعني يريدون تقييد يد الله سبحانه بعقوله عن أن تفعل إلا ما يشتهون يريدون الله ينزل أحكاما كما يحبون فقط ينزل الأحكام بحسب ما يحبونهم الله. نعم وقد حجهم القرآن الشريف بما يدل على أنهم يعلمون من نفوسهم البعد عن الحق طيب القرآن بيّن الحجة عليهم بيّن وأقام عليهم الحجة بدليل قوي أنهم يعلمون أنهم على الباطل هم يعلمون أنهم على الباطل والقرآن قد بين ذلك وأقام عليهم الحجة وأقروا بها وسكتوا ولم يستطيعوا جوابا فقد قال الله لهم قد حجهم هنا القرآن حجهم يعني أقام الدليل عليهم بما يدل على أنهم يعلمون من نفوسهم البعد عن الحق هم يعلمون من أنفسهم أنهم ليسوا على الحق يعلمون ذلك فقال الله سبحانه كل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين يعني يا أيها اليهود أنتم تقولون نحن أبناء الله ونحن أحباؤه والله لم يخلق الجنة إلا لنا نحن أصلا خلقنا للجنة والجنة خلقت لنا أما هؤلاء الخلق جميعا فهم معذبون في جهنم فيقول الله تعالى لهم إذا كانت أمر كما تقولون وإذا كنتم أبناء الله المقربين وأحبائه المقربين وأنتم أهل الجنة لماذا تعيشون في الدنيا؟ اطلب الموت لماذا أنتم هنا في الدنيا دار العذاب ودار المرض والإصابة والنكد والحرارة والبرودة لماذا تعيشون هنا؟ اطلب الموت لكي تنتقل بسرعة إلى الجنة التي تنتظرك فسكت اليهود وقالوا لا نريد الموت نحن فهم يعلمون ان هذا الذي يقولون ليس حقا وأن الجنة ليست لهم كما يزعمون وأنهم ليسوا أبناء الله وأحباءه كما يقولون هم يعلمون ذلك ولكنهم يكذبون على الناس بما عندهم من الكتب ويظن الناس أنهم على الحق فلما أقام الله عليهم الحجة سكتوا بوهتوا لم يستطيعوا جوابا قال الله لهم فتمنوا الموت تمنوا الموت أرجوا الموت أطلبوا الموت إن كنتم صادقين إذا كنتم صادقين في ذلك ثم أصبر الله سبحانه بعد ذلك بقوله ولن يتمنوه أبدا لن يفعلوه مطلقا لماذا بسبب ما قدمت أيديهم بسبب أعمالهم التي عملوها هم يعلمون ما يفعلون ويعلمون أن العاقبة عليهم ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين الله تعالى عليم بهؤلاء الظالمين خبير بأحوالهم بما فعلوا يعني بما قدموا قدمت أيديهم نعم بما فعلوه بأيديهم هم يعلمون أفعالهم فلو كانوا يعلمون من أنفسهم أنهم على الحق لما تأخروا عما طلب منهم مع سهولته أنت إذا كنت تعلم أنك تترك هذا الحي وتذهب إلى حي آخر في بيت جميل أمام البحر و. غرفات واسعة وفيه الزروع والأشجال إذا كنت تعلم هذا لماذا تبقى هنا ما الذي يبقيت لابد أن تصل على الذهاب إلى هذا المكان وهؤلاء يقولون لنا الجنة إذا كنتم تعلمون هذا وتتيقنون منه لماذا تعيشون في الدنيا فلو كانوا يعلمون من أنفسهم لو كانوا يعلمون أنهم على الحق لما تأخروا عن طلب منهم كانوا يقولون نعم نحن نتمنى الموت لكي ندخل الجنة مع سهولته مع كون هذا الأمر سهلا وحرصهم على تكذيب الصادق الأمين وهم كانوا حريصين على تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين ولم ينقل لنا ولم ينقل لنا عن أحد منهم أنهم تمنى ذلك ولو نطقا باللسان يعني لم يأتنا خبر في كتب السيارة والتاريخ لم يأتي خبره أن واحد من اليهود قال أنا أتمنى الموت لكي أدخل الجنة أتمنى الموت الآن لكي أسرع إلى الجنة لم ينقل عنه شيء من ذلك أنه تمنى ذلك ولو باللسان ولو كذبا أمام الناس وقد تبين الهدى لأحد رؤساء بني قينقاع واحد من علماء بني قينقاع بين الله له الحق وهو عبد الله بن سلام رضي الله عنه عبد الله بن سلام ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونظر كان عالما من علماء اليهود يقرأ الكتب فذهب إلى ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع به وعلم أنه على الحق تقول في الروايات كان عبد الله بن سلام يبشر الناس بقدوم نبي لأنه من أهل الكتاب وهو يعلم أنه نبيا يأتي قريبا وبينما كان عبد الله بن سلام يعمل في مزرعته يعمل في نخل له إذ جاء جائن وقال جاء رجل من مكة يزعم أنه نبي فقال عبد الله بن سلام يعني الله أكبر ونزل من النخلة التي كان يعمل فيها مصرعا حتى إن أمه تعجبت. قالت والله لو قيل لك إن موسى بن عمران رجع ما كنت تفرح وهكذا لو أن موسى عليه السلام نبي الله لو قيل لك ما كنت تفرح وهكذا قال هو أخو هذا النبي إذا ثبت أنه نبي هذا أخو موسى بن عمران فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونظر في أمره اولا لم يقابله جلس بعيدا والناس مزدحمون حول النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يتقرب من النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل عن بعض الأسئلة حتى تبين له أنه رسول الله فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشهد بالتوحيد ثم قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهد هؤلاء قوم كذابون وأنا أعرفهم طيب فلا تخبرهم بإسلامي حتى تسألهم عني لا تخبرهم أنني أسلمت حتى تسألهم عني طيب ف أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود قال ما تقولون في الحسين بن سلام وكان اسمه الحسين ما تقولون في الحسين بن سلام قالوا سيدنا وابن سيدنا عالمنا وابن عالمنا فما من كبرائنا ومن علمائنا فخرج عبد الله ابن سلام هو سماه النبي عبد الله كان اسمه الحسين خرج عبد الله ابن سلام قال قال النبي لهم أرأيتم لو أسلم الحسين قالوا نعوذ بالله من ذلك أعوذ بالله هو لا يفعل هذا أبدا فخرج عبد الله قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فقالوا سفيهنا وابن سفيهنا وجاهلنا وابن جاهلنا مباشرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألم أخبرك أنهم قوم به أنا قلت لك هذا أنا أعرفهم هؤلاء قومي عشت بينهم وأعرفهم ألم أخبرك يا رسول الله فهذا واحد من من الذين آمنوا منهم انظر إلى حاله إلى حالهم معه بعد إيمانه تبين الهدى لأحد رؤساء بني قينقاع وهو عبد الله بن سلام رضي الله عنه فترك هواه لم يتبع الهوى مثلهم وأسلم بعد أن سمع بعد أن سمع القرآن وبعد أن كان اليهود يعذبونه من رؤسائهم بعدما كانوا يحسبونه رئيسا سيدا فيهم أصبحوا يعضونه من صفهائهم قالوا كأصبحوا يقولون هو جاهل هو سفيه ضعيف العقل حينما بلغهم إسلامه قال الله سبحانه بئس ما اشتروا به أنفسهم يعني بئس الفعل الذي فعلوه بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا يعني ظلما أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده بأس الفعل الذي فعلوه أن يكفروا ما سبب كفرهم سبب كفرهم فقط هو الحسد سبب كفرهم فقط هو الظلم أنه لماذا أنزل الله الرسالة على محمد ولم ينزلها على واحد منا؟ فنحن نكفر لأن الرسول لم يأتي منا فقط سينا ما قالوا نقفل لأن هذا النبي لم يثبت عندنا نبوته بل قالوا هو ليس منا فلهذا السبب لا نصدقه ولا نؤمن به ولما استحكمت في قلوبهم العداوة عداوة الإسلام صاروا يجهدون أنفسهم في إطفاء نوره لما استحكمت يعني لما تشددت وتقوت في قلوبهم عداوة الإسلام اشتدت العداوة في قلوبهم أصبحوا يجتهدون يجهدون أنفسهم يعني يتعبون أنفسهم ويجتهدون في اطفاء نور الإسلام يجتهدون في اطفاء هذا النور الذي بدأ في المدينة قال الله سبحانه ويأب الله يأب يعني يرفض لا يقبل يأب الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون الله سبحانه أطفأ تعرفوا شعاع على النار بعد سوأ فهم يريدون أن يطفئوا هذا النور ولكن الله سبحانه يأبى إلا أن يتم نوره ولو كانها الكافر طيب هؤلاء من؟ هؤلاء اليهود لم يكن الأمر مقتصرا عليهم وإن, كان وإن كانت حالهم أخفوا من الذين جاءوا بعدهم الذين جاءوا بعدهم جماعة من الذين أظهروا الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم من العرب أو من اليهود أظهروا الإسلام وعاشوا مع المسلمين يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ويجلسون معه في المجالس وهم يعيشون بين المسلمين ومع ذلك في قلوبهم كفر ومع ذلك لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم يظهرون الإيمان ويخفون الكفر فإذا جلسوا مع المؤمنين تبسموا وقالوا نحن إخوانكم وأنتم إخواننا وإذا خلى بعضهم إلى بعض طيب قالوا إنما نحن مستهزئون نحن نخدعهم نحن نكذب عليهم نحن نستهزئ بهم هؤلاء المنافقون كانوا يساعدون اليهود قال وكان يساعدهم يعني كان يساعد اليهود على مقاصدهم في, في فتنة المسلمين وفي إطفاء نور الله كان يساعدهم من كان يساعدهم جماعتهم من عرب المدينة أعمى الله بصائرهم هؤلاء جماعة قد أعمى الله ليس عيونهم أعمى الله قلوبهم البصيرة تكون في القلب والبصر يكون في العين فالله هنا ما أعمى أبصارهم لأنهم كانوا يبصرون ويمشون وينظرون ولكنه, ولكنه أعمى قلوبهم أعمى بصائرهم فأخفوا كفرهم كانوا يخفون الكفر فأخفوا كفرهم لماذا يخفون الكفر ويذكرونهم خوفا على حياتهم تخافون على حياتهم وكان يرأس هذه الجماعة عبد الله بن ابي بن سلول الخزرجي الذي كان مرشحا لغياسة أهل المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم طيب علمنا أنه كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان هناك خلاف دائم بين الأوس والخزرج وكانت هناك معركة كان هناك مشهور اشتهر هنا في الكتب بعاس يوم بعاث يوم بعاث يوم حرب كانت بين الأوس والخزرج لم تكن يوما واحدا كانت زمن طويلا وفي هذه الحرب مات كثير من رؤساء الأوس والخزرج الكبار ما تكثير منهم قرأنا من قبل أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول يوم بعاث يوم قدمه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم هذا اليوم كان مفيدا للنبي صلى الله عليه وسلم لأن معظم الكبار معظم السادة قتلوا في هذه في هذه الحرب ولم يكن قد بقي منه إلا عبد الله بن أبى من من الكبار الذين كانوا في المدينة لم يبق منهم إلا عبد الله النوبة وكانوا يتكلمون فيما بينهم قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانوا يتكلمون فيما بينهم أن يوقفوا هذه الحروب وأن يختاروا رئيسا يكون عليهم وأن يهدئوا من هذا الذي من هذه الحياة التي يعيشونها وكانوا تقريبا قد اتفقوا على عبد الله بن أبي يكون أميرا عليهم ويكون سيدا لأهل المدينة تقريبا كانوا قد اتفقوا على هذا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فانتقلت الرئاسة إليه واجتمع العرب حوله ووجد عبد الله بن أبي نفسه وحيدا وجد الناس يدرون إليه ووجد الأمر الذي كان يخطط له والحياة التي كان يتخيلها وينتظرها أن يكون سيدا في القوم وأن يكون أميرا فيهم وجد هذا قد ذهب منه فظل يحسد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الدرجة أو على هذا الذي حدث معه ظل يحسد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأسلم خوفا من المخالفة ولكنه كان يضمن النفاق وعاش منافقا ومات عليه وهذا معنى قوله كان يرأس هذه الجماعة كان رئيس هذه الجماعة من المنافقين عبد الله ابن, ابن أبي سلول عبد الله بن ابي بي سلول الخزرجي وهذا بخلاف عبد الله ابنه انتبه هناك عبد الله ابن عبد الله ابن عبي عبد الله الصغير كان مؤمنا كان موحدا كان من المسلمين المؤمنين المنتقيم وهذا يختلف عن أبيه فعبد الله بن مبي كان مرشحا لرياسة المدينة كان مرشحا يعني كان مضمونا به كان مقدما ليكون رئيسا على المدينة مرشحا مقدما معدا كان مجهزا لهذا لأن يكون رئيسا للمدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانوا يجهزونه ليكون أميرا على القوم سيدا فيهم ولكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطى هذه المنزلة لم يعطى عبد الله بن أبي هذه المنزلة فلذلك كان غاضبا حاسدا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول المصنف ولا شك أن ضرر المنافقين أشد على المسلمين من ضرر الكفار لا شك أن المنافقة أسوأ حالا من الكافر لماذا؟ لأن الكافر ظاهر واضح فإذا نصحك كافر بنصيحة أو إذا أشار عليك بمشورة فأنت تعلم أنه كافر وأنه لا يريد لك خيرا وأنه واضح بالنسبة لك بخلاف ما لو جاءك أحد يظهر الإسلام ويصلي بجانبك في الصف ويتكلم بالدين قال الله تعالى قال نبيه صلى الله عليه وسلم فأنت لا تظن أنه كاذب ولا تظن أنه يخدع ولهذا قال لا شك أن ضرر المنافقين أشد على المسلمين من ضرر الكفار الضرر من المنافقين أقوى من ضرر الكفار لأن أولئك يعني المنافقون يدخلون بين المسلمين هم يعيشون بينهم فيعلمون أسرارهم يعلمون أسرار المسلمين ويشيعونها يعني ينشرونها بين الأعداء من اليهود وغيرهم كما حصل ذلك مجالا يأخذون أخبار المسلمين وينشرونها بين المنافقين وبين اليهود وغيرهم من أعداء الدين كما حصل ذلك مجالا وهذا حصل أكثر من مجالا والأساس الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن يقبل ما ظهر منهم وأن يترك ما بطن لله أساس معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود أن نقبل منهم الظاهر هم يظهرون الإسلام فنقبل هذا منهم وهم بالنسبة لنا مسلمون ولا نتكلم عن ما في قلوبهم إلا إذا ظهر يعني إذا أظهروا ما في قلوبهم حاسبناهم عليه وإذا لم يظهروا وكان النفاق في قلوبهم فهذا يحاسبهم عليه الله سبحانه يوم القيامة هذا هو الأساس الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم به ولكنه عليه الصلاة والسلام مع ذلك كان لا يأمنهم في عمل ما هذا هو الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ كان يحاسبهم بحسب ظاهرهم يعاملهم بحسب ظاهرهم ويترك القلوب إلى الله ولكن مع ذلك ما كان يجعل واحدا منهم أميرا على جماعة وما يجعل واحدا مقدما وما يجعل واحدا مفتيا بين الناس يفتيهم ويكلمهم كان النبي لا يؤمنهم لا يؤمنهم في عمل ما لا يجعل لا يؤمنهم لا يكون لا يشعر بأمن من جهة في أي عمل فهمنا فكثيراً ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتغيب عن المدينة، كثيرا ما كان النبي يخرج من المدينة لجهاد أو لسفر لأي سبب كان النبي يخرج من المدينة وكان يولي عليها بعض الأنصار. عندما يخرج النبي لا يترك المدينة بدون أمير، فكان النبي يختار رجلا يكون أميراً على المدينة من بعده حتى يعود. فهمنا؟ ولكن لم يعهد يعني لم يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ولا رجلا ممن عهد عليه النفاق يعني لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار رجلا يوما من هؤلاء المنافقين يكون أميلا على المدينة من بعده لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم ما يكون منهم طيب ولو عمل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم طبيعته فإنهم بلا شك يتخذون ذلك فرصة لإضرار المسلمين النبي يعلم حالهم ويعلم أنهم لو وجدوا فرصة يضرون بها المسلمين لفعلوا وهذا درس مهم جدا لرؤساء الإسلام هذا درس مهم للحكام في بلادنا أنهم لا يضعون وزيرا ولا مديرا ولا نائبا ولا فهمة لا يضعون أحدا يعلمون عنهم نفاق أو يشكون في نفاقه. هذا دل مهم لرؤساء الإسلام. يعلمهم أن لا يثقوا في الأعمال المهمة. يعني لا يكون عندهم ثقة، لا يكون عندهم أطمئنان في الأعمال المهمة، إلا بمن لم تظ... لا ت لا يثق في الأعمال المهمة، إلا بمن لم تظهر عليهم شبهة نفاق، إلا بالأشخاص الذين لم يظهر عليهم شك في نفاق. أو إظهار ما يخالف في الفؤاد أو إظهار شيء يخالف ما في القلب طيب هؤلاء المنافقون واليهود كانوا يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ففكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعل مع هؤلاء فبدأ بمعاهدة اليهود قال المصنف هذا وقد علمت أنه كان يضاد المسلمين في المدينة فئتان كان ضد المسلمين كان عدس المسلمين في المدينة ماذا فرقتين فئتين اليهود والمنافقون طيب ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين قبل منهم ظاهرهم وطلق قلوبهم إلى الله هؤلاء من المنافقون أما مع اليهود فقد عقد النبي مع أولئك يعني مع أولئك اليهود عهدا كتب النبي عهدا مع اليهود بينه وبينه مقتضاه يعني ملخص هذا العقب فائدة ماذا؟ ترك الحرب والأذى لا يكون قتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود فلا يحاربهم ولا يؤذيهم وهم أيضا لا يحاربونه ولا يؤذونه ولا يعينون عليه أحداً، لا يساعدون احدا عليه، والنبي لا يساعد عليه أحداً، وإن دهمه بالمدينة عدون ينصرونه. إذا إذا جاءهم فجأة عدو إلى المدينة، فإن فإنهم يكفون مع النبي صلى الله عليه وسلم في القتال دفاعا عن المدينة. هذا كان العهد الذي بين النبي وبينهم أننا لا نقاتلكم وأنتم لا تقاتلوننا، وأننا نقبل بالسلام معكم وأنه إذا حدث عدوان علينا يجب عليكم مساعدتنا وإذا حدث عدوان عليكم نساعدكم وإذا حدث عدوان على المدينة عموما نقف جميعا للدفاع عنها فقبلوا ذلك وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على دينهم أقرهم بمعنى ماذا؟ بمعنى طرقهم على دينهم ولم يقاتلهم عليه فهمنا؟ طيب وبعض المحققين في هذه المسألة يقولون إن هذه المعاهدة أو هذا العهد الذي كتب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود لم يحدث وقالوا إن الأسانيد التي ورد بها هذا العهد يعني القصص التي ذكرت ذلك اسنادها جميعا فيه ضعف إن أن النبي سالم اليهود وعقد عقدا معه في إسنادها شيء ولكنها مشهولة في كتب السيابي كما كنا ولهذا ذكر المصنف فهم. نقف بإذن الله تعالى عند هذه المسألة وأن نتكلم شاء الله تعالى في الزيت القادم عن مشروعية الكتال للمسلمين جزاكم مباوطجا سبحانك الله ومحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتوه إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته